بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خنق الذكر والأنثى إن سعيكُم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا أَنِ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى الله لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى ربه الأعلى ولا سوف يرضى.